بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة فيلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحدثنا في الحلقة الماضية عن عما وصف الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من النور المبين والسراج المنير وذكرنا بعض المعاني في سورة الشرح حيث امتنى الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه شرح صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وتوقفنا عند هذه النقطة رفع ذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينا أن رفع الذكر معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مع الله سبحانه وتعالى حيثما ذكره إما باللسان كما في الأذان والإقامة والخطبة وغيرهما وإما بالحال عندما يذكر العبد ربه بطاعته وعبادته فإنه يذكر المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمه إياها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني مترابطان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني من يطيع الرسول فقد طاع الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيكون هناك ترابط في ذكرهما وفي طاعتهما وفي شكرهما في شكر الله عز وجل وفي شكر رسوله صلى الله عليه وسلم وتوقفنا عند قوله سبحانه فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا واليسر هو ضد العسر العسر هو المشقه وما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم انما الا من اجل ان يرفع به المشقه والاسر والاغلال التي كانت على الاقوام السابقه ولذلك كرر هنا اليسر ولم يكرر العسر ولكررهم بشج فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى مكرر بشج ليسر مكرر أحسن تبارك الله عليك ونبي السلام علق على هذا فقال لن يغلب العسر يسرين لأن المعرفة إذا كررت فإن الثانية هي عينه الأولى بينما النكر إذا كررت فإن الثاني غير غير الأولى هذه قاعدة, قاعدة لغوية قاعدة في البلاغة العربية أن الاسم إذا كرر إذا كان معرفة في الأول وكان معرفة في الثاني فإن الثاني هو عين الأول نفسه ذهبت إلى السوق فلقيت رجلا فقلت للرجل ما بالك فقال لي الرجل ما المقصود برجل ثالث هو نفسه ولكن إذا كررت النكرة ذهبت إلى السوق فلقيت رجلا وقلت لرجلين ولا ولا. وقلت لرجلين وجلس مع رجلين واش هو الثاني ولا الثالث غيرهما النكرة إذا كررت فإنها تعني شيئا آخرا الألف ولا من في اللغة العربية عندها الدور كبير عندها الدور كبير وهناك العهد الديني والعهد الذكرى والعهد الحضوري يدخل السوق هذا اش كيتسم هذا وتدخل السوق العهد الحضوري السوق قدامك وتدخل المسجد هذا أي مسجد هذا اللي قدامك هذا اللي حداك كي العهد الحضوري العهد الدهني ادهما في الغار أي غار الغار اللي عندنا في التاريخ اللي كل واحد من اللي الغار كيمشي مباشرة الغار طور بلا ما تقول له ادهما في الغار العهد الحضوري إيش إذا كانت النكرة ثم عرفت فإن التعريف يعني النكرة الأولى أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول واش هو ولا ماش هو هذا الرسول الثاني واش هو اللول ولا ولا ماشي اللول اللول يعني من اللي جاء في البداية جاء منكرا لما عرفناه أصبح معرفة ما ذكرناه في اللول ذكرناه في صيغه التنكير بمعنى في صيغه التعريف به بداية ولكن لما كنت تكلم عليه اصبح معرفة بيننا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصر في فرعون الرسوله اي ذلك الرسوله هذيك تسمى العهد الذكري العهد الذكري بمعنى مذكورون فعاد اعاده العهديه الى ماذا المذكور العهد الذكري فاذا ذكر يعني الاول معرفه والثاني معرفه فاين عين الاول ما في اشكال العسر الاول والعسر الثاني في الايه هما هما الا في حاله الجزاء الا اذا كان في حاله ايش في حاله الجزاء لانه ممكنش يمكنش انك تخبر على شيء حاجة بنفسها أن تقول مثلا زيد زيد وتقول زيد الاول مبتدا وزيد الثاني خبر لا تقول مثلا خبر ما يمكنش ما يمكنش من باب الجزاء ومن باب الإخبار ولو كان نفس اللفظ فإنه لا يعني الأولى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الإحسان الأول الإحسان الثاني لا الإحسان الأول هو العمل الصالح والإحسان الثاني هو الجنة هل جزاء الإحس... الإحسان أي عملكم في هذه الدنيا إلا الإحسان أي الجنة فيكون الإحسان الثاني ليس هو الإحسان الأول لأنه بمثابة الجزاء والشيء لا يكون جزاء لنفسه لا يكون جزءا لنفسي ولا يخبر به عن, عن نفسي. إذن كما قال الأخ فانما فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ذكر هنا العسر مرة وذكر اليسر مرتين بفضلنا من الله سبحانه وتعالى ومنا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب هذه واحدة, واحدة الجوهرة قدمها الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت من اداء مهمتك فاتعب في عبادة ربك وشكره إذا فرغت في أي مهمة هنا أفسر المهمة هنا بالرسالة إذا فرغت يا محمد في أداء مهمتك وأداء رسالتك وتبليغ دينك فارغب على غرار قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح لأن هذه المهمة التي أديتها تستوجب الشكر والشكر هو العبادة لله سبحانه وتعالى فكذلك نحن كلما كان الإنسان في مهمة ثم نجح فيها إلا وينبغي أن يرغب ويتعب في العبادة لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سخر لك كدت قلب على شيء حاجة وسخرها لك الله سبحانه وتعالى ويسرها وتوصلت فيها إلى ما تريد اتنسى الله سبحانه وتعالى أتنسى الميسر إلا الميسر فكبر عليه أربعا لوفاته فالنعمة بالنسبة إليه نقمة ولكنه إذا ذكر الميسر الله سبحانه وتعالى الذي يسر له هذا الأمر فعلم أنه من الصالحين فعلم أنه على سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وعلى سنة سليمان عليه الصلاة والسلام الذي قال هذا من فضل ربي ليشكر ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم الله سبحانه وتعطاه واحدة وحد وحد لهيبة كبيرة جدا من اللي جاب له ذاك العالم العرش ديال بالقيس غير شفوا قدامه شوق تذكر الله لم يتذكر ذاك الشخص اللي جابه لم يتذكر ذلك الجن اي بان تقوم مقامك لم يتذكر الملك ديالو لبها والعظمه ولكنه تذكر الله النعم التي لا تذكرك بالله سبحانه وتعالى فليست نعمه انما هي نقام والعياذ بالله كما قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون نسوا ففتح الله عليهم ما الذي فتح عليهم؟ نقم والعياذ بالله بمعنى شغلهم بهذه الدنيا شغلهم بهذه المحن هذه كتسمة النعم التي في طياتها نقم وكتسمة أيضا يسمي العلماء نعم النسيان اللهم إنا نعوذ بك من نعم النسيان أي النعم التي تنسيني ربي سبحانه وتعطاني الولد أكل ولدي عجبني وأنا تطلت فيه وكبرته وقرته ونشغلت به. أنا أعبد ولدي لا أعبد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطاني الصحوة، الله أعطاني كذا. شيء حاجة من هذه الدنيا كلها. هذه حاجات من الله سبحانه وتعالى وأنا مشتغلون بها. هذه كتب مني عمات النسيان والعياد بله. أما نعمات الذكر هي التي تردك إلى الله سبحانه وتعالى. هي التي تشدك إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا سليمان ماذا قال؟ هذا من فضل ربي. ليبلون يا أشكر روا مكفور إحناش هذه ذي هذا الأيام بالمقص بهون قص هاب المقص كان يقول هذا من فضل ربي أن علق في التمبيل هذا من فضل ربي أن في الدار هذا من فضل ربي أن في البيرو هذا كم بل كم بل الله يجزيك بخير كم بل أي الله يجزيك بخير هذا من فضل ربي ليبلون يا لي أنا هد هد هاد, هاد, هاد إما أن تردني إلى الشاكرين وإما أن ترد أن تردني إلى الكافرين من الجاحدين أشكر أم أكفر أشكر النعمة فأودي واجبها وهو الله عز وجل أو أكفرها وكفران النعمة جهدها وكفران النعمة نسيان وموليها أن تنسى الله سبحانه وتعالى الذي أولاك إياها وياكم تديروا هذا من فضل ربي وحدها كيف هذيك بحث فويلون فويل إذا درتي فويل المصالين واش مزينا لا تكمل لأن الكلام مرتبط إلا قلت فويل المصلي ما بقاش نصلي لأن ما حدلوه لغاية كي, كي تسننا بلا ما نصلي شيء لكن بلا لا سيلا يباشي بنلك المعنى الذين هم عن صلاتهم ساهون فكذلك هنا هذا من فضل ربي كمل باشي بنلك المعنى هذا من فضل ربي ليبلو أن يأشكر أم أكفور ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من كان كيعبد الله سبحانه وتعالى حتى تفطرت قدمه أي حتى انشقت قدمه من طول القيام ومن طول التعب فقال له السيدة عيشية يا رسول الله هتتعب نفسك هكذا؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخذ ناس إنما يعبدون خوفاً من النار وراجعة الجنة رغبة في الجنة وخوفاً من الجحيم. أما أنت فالجنة مضمونة والعذاب لا تخافه لأن الله سبحانه وتعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخذ فكيف تتعب نفسك هكذا؟ فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن أداء الواجب يستوجب الشكر قال أفلا أكون عبداً؟ شكورة محد الله سبحانه وتعالى غفر لي خسنين زيد ماشي ما محد الله سبحانه وتعالى أقواني حتى أديت الرسالة خسنين زيد ماشي النقص وهكذا فإذا فرغت من داء مهمتك فانصب والنصب هو التعب فانصب كما قال شاعر فانصب تصيب عن قريب غاية الأمل شي حاجة راه ما كينا شي اللي بغاها سهل راه ما كينا شي لا ينال العلم براحه البدن كما قال يقول يحيى بن ابي كثير لا ينال العلم براحه البدن يعني كتنعس صافي يجي كل شيء سيدنا وثقالي الفتدي لي دي يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال لي شنو قال, قال لي بعد ذلك هذا ما كنا نبغى هذا بغاش كنقلب هذا التعب انت اللي تتأفف منه هو اللي علاش كنقلب ياك انت مكرفس مزيان هذا هو المطلوب الله سبحانه وتعالى قال لنا حيثما فقدتم الحوت فهناك العبد الصالح نحن فقدنا الحوت وتعبناه وماكلنا شيء ومكرفسين الفراجوا آتين سيدنا موسى من اللي تلحت عليه الظلمة وتلحت عليه الشتاء والمرأة والتولز والغنم ما كيشوف فيه مازال ها؟ بمعنى انقلبت عليه الدنيا كلها ما الذي وقع الله سبحانه وتعالى قال لي إني أنا الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى فطي واحد واحد الشهوب واحد الشعلة العافية وشفها في الجبل إني آن الصنارا لعلي آتيكم منا بخبر وجيدوا أتيني من النار لعلكم تستلون الخبر لأنه ضل الطريق أو على الأقل أنكم تستدفئون تستلون والاستلع والاستدفاع يسخنهم ولكن من لمشاه قال خبار اخرين من لمشاه قال قصة أخرى نودي أن بوري كمن في النار ومن حولها إذا وناخذها والعلم واحد واحد القاعدة إذا ذاق الأمر اتسع منك تصل هذا لحد هذا فإنها تتسع بإذن الله سبحانه وتعالى وإلى ربك فرغب إذا انتهت مهمتك فانصب ورغبي إلى ربك سبحانه وتعالى كي يقول عمر بن عبد العزيز واحد الكلمة جميلة جدا يقول إن للإيمان فرائضا وشرائع وحدودا وسنن فمن استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان وإن عش فسأبينها لكم وإن موت فما أنا على صحبتكم بحريص لكي قرأ هذه الكلمة بالظاهر ديالها كيف هم بأن عمر بن عبد العزيز كي الناس كي يكره عباد الله هيك. ما أنا على صحبتكم بحريص ولكن هنا كي ما يسمى بيش بالتعريض أنا حريص في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه. أنا حريص على على صحبة السلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحد. النبي صلى الله عليه سننا؟ يكون فيها الجذب يدل بنية، الجذب يدل للحياة. فيهم الرغب إلى الله سبحانه وتعالى. الرغب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن فإن عش فسأبين لكم وإن موت فما انا على صحبتكم بحريص فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لما خُيِّر بين أن يعيش أو يموت اختار ماذا؟ اختار الموت يعني السيد عيشرا تويتي النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما خُيِّر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خُيِّر نبي ما مات نبي حتى خيره الله عز وجل بين أن يموت أو أن يعيش مدة أخرى يعني أن يضيف له عمرًا آخر بمعنى هذا الحديث سمعته السيد عيش في صحة النبي صلى الله عليه وسلم وعافيته من لك النبي صلى الله عليه وسلم في في في راشيل الموتى ورأسه بين سحري ونحري السيد عائشة رضي الله تعالى عنها فسمعته يقول بصوت خافت سمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى فقالت إذا لم يخسرنا بمعنى أولت ذلك الحديث السابق بمعنى وخيرة فخسر الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى قالت إذا لم يخسرنا لم يخسرنا بمعنى أنه خيره الله لأنه هو الذي قال ما مات نبيه حتى خيره الله فيكون لاختيار للنبي أن يزيد له وإما أن أن يأخذه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يختار لما جاءته الموت لم يختار الدنيا ولا أهل الدنيا ولكنه اختار الرفيق العلى بقوله سبحانه وتعالى وإلى ربك فرغب شرح ذي هذه الكلمات على حسب ما ورد عن العلماء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شرحه بالإسلام ألم نشرح بمعنى شرحه بالإسلام وقال سهل تستوري رحمة الله تعالى عليه من كبار الزهاد والعباد يقول بنور الرسالة على ما نشرح لك صدرك بنور يعني إذا بك يشرحه باش كي نشرح باش شرح الله سبحانه وتعالى لك الصدر النبوي الشريف وقال الحسن باش كل حسن؟ على بصر رحمة الله تعالى عليه أيضا من العلماء الكبار ملأه حكما وعلما وفي رواية ملأه حكما وعلما أي صدر النبي صلى الله عليه وسلم عمر الله عز وجل بالعلم والحكمة كما ذكرنا بشيء لم يضعه في أي قلب من القلوب ذلك هو شرحه وقيل معناه ألم نطهر قلبك حتى لا يوذيك الوسواس ألم نطهر قلبك مما أشرنا إليه من علاقة سوداء وقال الشيطان هذا حد الشيطان منك إذن طهره من من الوسواس وش الوسواس؟ ولا الوسواس نعم؟ لأن وسواسا المصدر ديالو لأن فعللا عند وجود المصادر في عالون وفعللا زلزالا زلا بكسر الأول وزل زلا هنا كين وسواس بينه وسواسا ولكن الوسواس واش الوسواس ولا الوسواس كزل <تصفيق> نعم اي ولكن وش هو مصدر ولا ماشي مصدر بعضهم قال المصدر في هذا الربعي المصدر ياتي على فعلال وياتي نادرا على فعلال كالوسواس والفاء يعني عدوا شيء ثلاثة المصادر والاربعا قلال فقال الوسواس على غير قياس والقياس الوسواس كالزلزال وكذا إلى آخره وبعضهم قال الوسواس هو الشيطان هو الاسم والوسوسة هي المصدر من شر الوسواس أي من شر الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس حتى لا يديك الوسواس أي الشيطان ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك قيل ما سلف من ذنبك يعني قبل النبوة وهذا من باب ما يسمى حسنات برار سيئات المقربين والله إحنا أضربنا صفحا عن هذا المعنى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 مثلا صدقه وش صدقه اظهارها هو المزيان ولا اخفاؤها بزوجهم اين تبدوا صدقاتي فنعماه وين تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم حسب القصد لكن القصد ديالك تشجيع على صدقاتي و اظهرها كما اظهر عثمان عن نفقه الكبيره في غزواتي تابوك وكذلك ابو بكر وكذلك عمر الاخرين بس تشجع الخرين يجيبوا تهم ما عندهم إذا خفتي على القصد ديالك وعلى النية ديالك فالأحسن والأفضل لك ماذا؟ إخفاؤها مش ما يتصر بالوسواس والنفس الأمر بالسوبة مش ما يخسر لك العمل ديالك ولكن هذا الإظهار بالنسبة لبعض الناس يكون بها من بابه السيئات أباحة والله عز وجل لوحد المستوى من الناس ولكن لوحد المستوى يقول إظهارها يعني إبطالها لك الظهرها ما بقاش لدرجة أنه إذا طلع أحد على سر له، أنه يصلي الله عز وجل أن يقبضه في الحين، أن يقبضه في الحين. مثل هذه الأمور يعني تقرأ في كتب في كتب سوفيا وكتب العذور وفقاق الزهاد، كيف يذكرون هذه الدرجات درجات العمل عند الناس كل واحد وكيفاش إيش كيف يصرف عند الخاص وخاص وقيل أراد ثقلا أيام الجهلية. يعني قيل أراد بش ب ب ب أنقضى ظهرك الذي أنقضى ظهرك تقال أيام يعني أيام الجاهلية أتقلت ظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما مرت عليه إلا بشكل أنفسه لأنه لا يرضى لا النبي صلى الله عليه وسلم بها وقيل أراد ما أتقل ظهره من الرسالة حتى بلغها الأمانة حكاه المورد والسلام وقيل عصمناك ولولا ذلك لأتقلت الذنوب ظهرك ودعنا عنك وزرك بمعنى عصمناك كيف؟ وضعنا عنك ويزرك بمعنى عصمناك بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا عصمه لم يقع في الذنوب فكأنه وضع عنه سلفا كما, كما جاء في الحديث وضع القلم عن ثلاث عن الصبي يعني متى وضع حتى يوضع أيضا وضع على لكننا قلنا على وعن متى وضع القلم على الصبي لكي يوضع عنه يعني لم يسبق الخلب أصلاً يعني. إذن معنى وضع عنه بمعنى رفع عنه وزره وإتمه ولم ولم يقترب شيئاً فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا عنك ووزرك بمعنى لم نجعلك في عمل يكون سبباً في ماذا؟ في إتم وذنب يحتاج إلى أن يوضع يعني من باب العثم ورفعنا لك ذكرك قال ابن آدم بالنبوة حيث رفع الله عز وجل في درجة النبوة وقال وقيل إذا ذكرت ذكرت معي قول أشهد لا إله إلى الله محمد رسول الله وكذا في الأدان والإقامة والتشهد قال أبو الفضل رحمه الله يعني من شكنا هو أبو الفضل بلا من قلب عليه إيه هو هو أبو الفضل هو القاضي عياد رحمه الله تعالى قال أبو الفضل رحمه الله القاضي أبو الفضل رحمه الله هذا تقرير من الله جلسمه ودبغ يعلق هالكلام كل اللي جب دي العلماء يعلق عليه تعليق شوف الكلام زي كيف كيف وكيف صاغه ودبجه هذا تقرير من الله جلسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم عمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه بأن شرح قلبه للإيمان والهداية هو كسرح لمن سرح بأن شرح قلبه للإيمان والهداية وسع هو لي وعي العلمي وحمل الحكمة ورفع عنه ثقال امور ايام الجاهليه هو مشمعه ثقال امور ايام وليس الذنوب ورفع, ورفع عنه ثقال امور الجاهليه عليه وبغضه لسيارها اي سيار الجاهل السيره السيره هي ماذا هي ما يكون عليه الانسان سيره الانسان حالته التي هو عليها اي بغضه الله عز وجل السيار ديال الناس الجاهليه وبغضه لسيرها وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لسبليه للناس ما نزل إليهم وسنويهه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعة ذكره وقرانه مع اسمه شوف كيف صاغ وتبج هذا المعاني ديال ال دي الالمناشرة تبجها في ربعة ستورث قريبا خمسة ستورث قال قتاد رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول لك أتدري كيف رفعت ذكرك قلت الله ورسول أعلم الله ورسول مرض بالرسل هنا جبريل عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال الله ورسول أعلم يعني الله سبحانه وتعالى ورسوله الذي رسول الله الله ورسوله رسول قال و ذكرت الله و رسول الله و رسول الله و الله سبحانه وتعالى قال لجبريل معنى رفع الذكر رسول صلى الله عليه وسلم الله و ذكرت الله معي وفي الله و رسول بمعنى لا يؤمن احدكم حتى يشهد الشهادتين معا أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله هل يدخل الإسلام الاسلام أن ان لا اله الا الله اذا جعلت تمام الايمان جعل الله سبحانه وتعالى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم هو تمام الايمان فقال فالذي يقول اشهد ان لا اله الا الله لا بد وان يقرنها ب وأشهد أن محمدا رسول الله وقال أيضا جعلتك ذكري فمن ذكرك ذكرني جعلتك ذكري بمعنى جعلتك وسيلة لذكري جعلتك تمشي بين الناس تذكرهم بي فمن رآك ذكرني أي ذكر الذي أرسلك وذكر الذي أوحى إليك وذكر الذي أنزل عليك الرسالة لا إله الا الله محمد رسول الله قال جعفر بن محمد الصادق لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية لا يذكر أحد محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلا ذكر الله عز وجل بالربوبية وهذه المعاني كلها متقاربة واشار بعضهم في ذلك إلى الشفاعة إلى الشفاعة عندما يوم القيامة عندما يذكرون الله عز وجل ويطلبون التخفيف من الذي ذكروه؟ ذكروا صاحب الشفاعة ذكروا صاحب اللواء المحمود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فبمجرد أن ذكروا الله عز وجل ذكروا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعرفوا أن الوسيله هي من؟ الوسيلة إلى الشفعة هي من؟ هي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم قرن هذه الوسيلة بطلبنا نحن الله سبحانه وتعالى أن يمنحها إياه عند كل أداننا نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعته اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد كين إنك لا تخلف الميعاد ولا ما كينش كين كين كين عند الضرق وغيره ما كينش في الصحيحين ولكن كين عند الضرق وغيره وزيادة كما يقول العلماء وزيادة التقتي مقبولة ما لم تناقض ألا ما يعني ما لم تناقض الكلام ما دامت هي تتم فإنها يعني فإنها تضاف فإنها تضاف إنك لا تخلف الميعاد فنحن نسأل الله عز وجل أن يمنح محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة فإذا منحه الوسيلة فمن الذي يستفيد منها الذي طلبها لنوما كان يقولها وراء كل أدانين حلت له يقول نبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي من كان يقول هذه الكلمات حلت له شفاعتي بمعنى من كان ينتخبني للشفاعة فانا اشفع له من كان يسال الله عز وجل ان يمنحني الشفاعه فانا أشفع, اشفع له حلت له شفاعتي ومن ذكره معه تعالى ومن ذكره ومن ذكره معه تعالى ان قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه فقال تعالى وأطيع الله والرسول كانوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكانوا أطيعوا الله والرسول بدون فرق بين الاسمين. وقال تعالى آمنوا بالله ورسوله، فجمع بينهما بواو العطف المشرقة، يعني المشرقة في الحكم، المشرقة المعطوف على المعطوف عليه في ماذا؟ في الحكم. قال ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه عليه الصلاة والسلام. يعني لا يجوز في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول أفعل الله وفلان لا يمكنش افعل كذا بالله وفلان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من رفع الذكر وهذا من رفع الذكر أن يمنحه ما لم ما لم يمنحه لغيره في هذا النوع من من رفع المنزلة حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن محمد الجياني الحافظ فيما أجازنيه وقرأته على التقة عنه قال حدثنا أبو عمر النمر قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود السجزي يقال يجدي ويقال سجستاني بعضهم كيكمل كي هذه الكلمة بعضهم كيحدث الألف والنون الألف والنون وأبو داود صاحب السنة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الشعبته عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حديف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول ان أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان وجب هذا الحديث perché يبي lucky هذا الكلام حق الرسول صلى الله عليه وسلم لكي ن في القرآن الكريم آمنوا بالله ورسوله أرى النبي صلى الله عليه وسلم أنهاء عن مثله في غيره لا تقول ما شاء الله ورسوله مثلا لأن المشاء لله سبحانه وتعالى. لا تقول ما شاء الله وفلان ولكن قل ما شاء الله ثم شاء ثم فلان ثم شاء فلان.علاش لأن المشيئة فلان لا قيمة لها إذا لم تكن هناك مشيئة الله سبحانه وتعالى. فصاحب المشيئة والله لا يقول أنا أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان ثم شاء فلان. إحنا كان كان نغلص بعض الأمور اللي كان على شي غرض عن شي واحد وما الله سبحانه وتعالى لم يجري على يديه أنت يعني, يعني أقول ما دارش هيك ما قداش ماشي هو الذي يقضي ماشي هو الذي يفعل ماشي هو الذي يشاء إن الذي يشاء هو شكون هو الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى فيداي صر من ذلك العبد أن يقضي غرضا فلن يمنعه أحد من أهل الدنيا كلهم جنهم وإنسهم وإن قدا فإن لم يقضي ذلك الأمر فلن يستطيع يصد أحدا نحمله عليه الناس ما بغاش الله سبحانه وتعالى ما أبغاش واش عندنا هذا الإيمان ولا ما عنداش رغب أن تسلك <تصفيق> أعرف ومقضاش أعوذي الله يديك ليست في المقدور ليست في المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى لك هني راسك، قل قدر الله وما شاء فعل إذا عندك هذا النوع من العقيدة ما غاديش تحزن على ما فات وما غاديش تفرح بما هو آت لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لأنه لجتك شي حاجة ما تعرف وش جت فعلا نعمة ولجت للاستدراج نكون كن على بل منه أرض بالك إلا مشت ما تعرف وش مشت لأن فيه الخير إلا مشت ولا مشت لأن الله سبحانه وتعالى يعودك بما هو خير منها ما تدري الخير إنه هو ولذلك دعاء الاستخارة شنو فيه اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنيا وعقبة أمري وعاجل أمري وآجله فقدره لي وإن كان غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه بمعنى أنك تكيل أمرك لله وتفوض أمرك لله سبحانه وتعالى إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول الناحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم ما شاء فلان هذه ما كان نقولها في هذا السياق بالضبط بزاف ولكن كان نقولها في هذا السياق آخر خصنا رضيه البلم زيان من اللي مثلا تتعطر في شيء واحد بشي بشي من نبيه عليك كتقولوا بفضلك من فضل ديالك ومن كده قل من فضل الله ثم من فضلك يقول لك مثلا درت لك كده قل لها من فضل الله ثم استعمل ثم ثم من فضلك لأنه لو لا فضل الله ماذا كاملكم من أحدين أبدا لو رفض فضل الله عز وجل ما غريس يقول لهذاك العبد واشي قضي لك, لك الغرض من فضل الله ثم من فضلك نتعلم هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى قال الخطابي الخطابي هو أبو سليمان الخطابي شارح سنن ديال أبي داود بمعنى بشتعرف بأن القاضي عيض له علاقة بسنن أبي داود وله علاقة بمعالم السنن يعني معالم السنن هو الشرح ديال, ديال اسميته؟ الخطابي معالم السنن ديال الخطابي لأنه وهذا الاحاديث تقريباً الحديث اللي شفنا بالسند كلها من سنن ابي داود تقريبا الى هذا الحد باش تعرف بان سنن ابي داود في ذي الساعه في عهد الموحدين في المغرب هو هو اللي وش واسمه واش اللي هم واحد من الموحدين كيحارب الكتب الفروع قال لهم ما كاين هذا واشار الى القران وهذا واشار الى سنن ابي داود او هذا واشار الى السيف بمعنى الكتاب والسنه او السيف ولذلك القضيع يرجع فهاد الفتره ديال, ديال الموحدين والاهتمام بالكتاب ديال ابي داود رحمه الله تعالى عليه ذلك علاش ينقل عليه بزاف فهذا النصوص وينقل على الشريح ديالو اللي هو اللي هو ابو سليمان الخطابي ارشدهم الله يقول الخطابي ارشدهم الله ارشدهم صلى الله عليه وسلم في الحديث كشر الحديث أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدبي في تقديم مشيئه الله تعالى على مشيئة من سواه واختارها واختارهم بثم التي هي للنسق والتراخي ثم للنسق والتراخي بخلاف الواو التي هي للاشتراك الواو تقتضي ماذا الاشتراك يعني اللي يكونوا في مستوى واحد فانجيناه هو اصحاب السفينه يعني كلهم داخلين داخل أو اوحينا إليك وإلى الذين من قبلك يعني مشاركين في صفه ماذا في صفه الوحي الى اخره بينما توم تم ما تقتضي ما التراخي والبعد عن مرتبة الأول ومثله الحديث الآخر أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيستخطيب القوم أنس من قال ومن يعصيهما شنو يقول ومن يعصي الله ورسوله يعني ما يجمعون في المفرأة في الضمير ما يجمعون في الضمير بيس خطيب القوم ان تقوم او قال اذهب قال ابو سليمان يعني الخطابي قال ابو سليمان كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكنايه اي الضمير كره منه ان يجمع الله ورسوله في حرف الكنايه لما فيه من التسويه والتسويه ما كاين ولا ما كينش الله ربون ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد والفرق بين العبد والرب يعني كبير جدا وذهب غيره إلى أنه إنما كره له الوقوف على يعصهما وقول أبي سليمان صح يقول القضي عياد وقول, وقول أبي سليمان صح لما روي في الحديث الصحيح أنه قال ومن يعصهما فقد غوى ولم يذكر الوقوف على يعصيهما. وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوف, شوف البحث عن القضي رحمه الله تعالى عليه يعني كأنه وضع القرآن بين أصابعه ووضع السنة بين أصابعه وجب الأدلة وما يخالفها ما يستشهد به المخالف ما يستشهد به الموافق وما يقول العلماء في ذلك كله مش يعطيك يعطيك واحد الزبدة الزبدة في هذا الباب إن الله وملائكته يصلون أذكروا وش كدعني ضميري ضمير ياك يا هي بحدي عصيمه ليغوش هي بحالها ولا لا واش هادوك يصلون ترعد على الله والملائكه او تاود على الملائكه فقط بعض المفسرين قالوا يعني باش يمشي مع الحديث قالوا يصلون اي الملائكه اما الله سبحانه وتعالى فقد حذف فعله ان الله يصلي والملائكه يصلون ان الله يصلي والملائكه يصلون وهذا شيء في كلام العرب انك تحذف الفعل الأول وتاتي بالفعل ايش الثاني الذي هو مثله او تحذف الثاني لاقامه الاول مقامه هذا جيد في كلام العرب كثير جدا ومنهم من قال ان الله وملائكته يصلون هم جميعا في ايش في إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان الله سبحانه وتعالى فعل هذا ما ولم يصشل على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة او低حال ابود عبادة, عبادة. و gates الله سبحانه وت Phillip يعبد ها ولكنه فعل هذا اكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه اكراما له ولكن الصلاة صلاة الله ليست كصلاة الملائكة و صلاة الملائكة ليست كصلاة العبادة ف الصلاة من الله رحمه ومن من الملائكة استغفار ومن من دعاء نحن عندما نصلي على النبي صلى الله بمعنى ندعو وعندما تصلي عليه الملائكة بمعنى تترحمو بمعنى استغفروا الله ما صلي على فلا بمعنى استغفروا له وعندما يصلي الله عز وجل عليه بمعنى يرحمه، يرحموه إذن ألاش جلب هذا الكلام كله في القضية هذه الصلاة بشي بيينك بأن الله سبحانه وتعالى مخالف للحوادث في ماذا؟ في أقواله وأفعاله وصفاته في اقواله القرآن الكريم ماشي هو الكلام ديال البشر افعاله صلاته وهو بيت القصيد صلاه الله ليست هيك صلاه البشر فلا مجال للمقارنه بين صلاه الله عز وجل وصلاه الملائكه وصلاه البشر فصلاه الله عز وجل شيء وفعله سبحانه وتعالى وسائر افعاله سبحانه وتعالى شيء وأفعال البشر لا مقارنه لا مجال للمقارنة مع افعال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي قال راجعة على الله تعالى والملائكة أملا واش على الملائكة أملا فأجازه بعضهم أجازه بعضهم ومنعه آخرون لعله تشريك وخصوا الضمير بالملائكة وقدروا الآيات إن الله يصلي وملائكته يصلون قد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته فقال تعالى من يطيع الرسول فقد طاع الله عمر يقول يعني يخاطب من يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم من فضيلتك عند الله ان جعل طاعتك طاعة جعل طاعتك طاعة ماشي ان جعل طاعتك مثل ماشي ماشي المثل هي نفسها من يطيع الرسول فقد طاع الله طاعه الرسول هي عين عين طاعتي لا وليس مثله وليس مثل, مثل طاعتي إليه سبحانه وتعالى بل هي عينها وقد قال تعالى قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم قل الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين رغي أنه لما نزلت هذه لا قالوا إن محمدا إن محمدا يريد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى حنانا ما معنى حنانا أي عطفا ورقة ورحمتا بمن يبتهلون به ويتقدمون به واسترحمونه ويستعطفونه من لقى الله عز وجل قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني لا بغيت يحبكم الله عز وجل أجيوا من ورايا قال المنافقون والمشركون وأهل الكتاب محمد يريد أن نتقده حنانا بمعنى أن نتقده وسيلة نتقرب بها إلى الله نتقده إلى الله زلفا بشي قررهم الله عز وجل على ذلك فأنزل قول اطيعوا الله والرسول يعني واجب عليكم التعادي ماشي هذا الشي يقولوا من تلقاء نفسه لتتخذوه حنانا لتتخذوه عطفا ورحمة ورقة بين أيدي سبحانه وتعالى وإنما من أجله أن تطيعوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول بدون الفرق بين الله والرسول صلى الله عليه وسلم فقارن طاعته بطاعته رغما لهم يعني بزمنهم قارن طاعته بطاعتهم وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى في أم الكتاب إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فقال أبو العالية والحسن البصري الصراط المستقيم هو محمد صلى الله عليه وسلم إهدنا الصراط المستقيم أي اتباع من؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكى أبو الليت السمرقندي مثله عن أبي العالية في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم قال فبلغ ذلك الحسن فقال صدق الله ونصح وحكى الماوردي ذلك في تفسير صراط الذين أنعمت عليهم عن عبد الرحمن بن زيد وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن بعضهم في تفسير قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني بماذا؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد وفسر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال سهل تسوري كما ذكرنا في قوله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تحصوها قال نعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا قيمة لأي نعمة بدون بدون محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الذي جاء بالصدق وصدق به قال هو محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالصدق أي الوحي وصدق به بمعنى كان أول ما بذلك الوحي أكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصدق وصدق به هو محمد صلى الله عليه وسلم قال بعضهم وهو الذي صدق به وقرئ صادق به بمعنى ادى صدقا أداه صدقا وحقا وقال غيرهم الذي صدق به المؤمنون ولذلك قال اولئك هم المتقون والذي جاء وصدق به والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم والذي صدق به المتقون ولكن جلدي بمفرد وجاف المعنى دياله ولكن المتقون والذي بمعنى المفرد بمعنى الجمع كثير في كلام العرب وخطم كالذي, خاض كالذي خاضوا فأخذ الذي معنى الذين وفي قوله تعالى مثلهم كمثلي الذي استوقد نارا فلما أضأت ما حولها ذهب الله بنورهم الذي ولكن من لي قال الرجع الضمير قال ذهب الله بنورهم فكان الذي بمعنى الذين فكذلك هنا وصدق به أولئك فيكون الذي صدق به هؤلاء مؤمنون نكتفي بهذا القدر لأن الوقت يزحمنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا نوايكم صالح العمل وأن نكتفي أطار محمد صلى الله عليه وسلم وأن يذكرنا بالله عز وجل كلما ذكرناه نذكر الله عز وجل وكلما ذكر الله عز وجل نذكر محمدا صلى الله عليه وسلم حتى نحشر في زمرته يوم لا ينفع مال ولا بن إلا ما نصلها بقلب سليم نصل في الحصة القادمة نلتقي على الفصل الثاني في وصفه له بالشهادة قد يصف القضاء عياد رحمه الله تعالى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة كما وصفه به القرآن الكريم إنه شهيد علينا وشهيد على أمته وشهيد على الأمم السابقه بحول الله سبحانه وتعالى صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمع القول فاتباً وحسنا وأن يوفقنا وإياكم لصالح العمل وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين